بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء المعين بل أحياء Ullan a neburúad nekum biex jemmin a l-haufi, ull-ġuri, ull-naposlim, ull-naposlim, فَتُهُمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ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 نوراتي والهدى من بعد من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك اولائك يلعن فر وماتوا وهم كفّون أولئك عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولا هم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 التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ, لآيات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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا من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 عدوم مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم التبع لن تتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً